من الشيفون بسم الله الرحمن الرحيم قوم قوم ثلنا ولا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَإِسْلَامُكُمْ وَالْحَمْدُ <تصفيق> وعلمون واعلمون يُؤْنِفُ لَمِنُ اللهِ وَمَا One. for you Well, ولا النابلسي <تصفيق> you ولا فدف ولا يرد فأخذكم برصا أن يحب وأحبكم ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب <تصفيق> أحدكم أن يأخل لحم أخيه فكله لكل <تصفيق> الله إن الله تواه يا يا فاطمه الجمال <تصفيق> Yeah. شا الله شا الله الله What, what, What's <laughs> the <سكت> <سكت> يَمْنُونَ <متصفيق> عَلَيْكَ All who will ganar الله <تصفيق> رحيم إذا متنا وفنّا صورا ذلك عجباً كذبوا بالحق لهم لا Oh. And <laughs> الريان سلام قل تلو